تعد حرية التعبير من أهم الحقوق الإنسانية التي تكفل في الدستورات والمواثيق الدولية وتشمل هذه الحرية القدرة على تعبير عن الآراء والأفكار والمعتقدات بشكل سلمي دون خوف من القمع أو العقوبة وهي تعتبر أساساً لتطور المجتمع ونشر الفكر وإثراء الحوار الديمقراطي ومع ذلك فإن هذه الحرية لا تعني فوضى أو الإساءة ففي كل مجتمع هناك حدود تفرض لضمان لا تؤدي حرية الفرد إلى الإضرار بآخرين. فالتحريض على العنف أو الكراهية أو الإهانة الأرقية أو الدينية يعتبر تجاوزا لهذه الحرية. كذلك تواجه حرية التعبير تحديات في العصر الرقمي، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منبعا لترويج الأخبار الكاذبة والتنمر الإلكتروني والإساءة للآخرين بسهولة وسرعة. وهنا تظهر الحاجة إلى وضع قواعد وضابطات تضمن حرية التعبير وفي نفس الوقت تحمي كرامة الفرد والسلم الاجتماعية. من جهة أخرى، فإن دعم التربية على حرية التعبير وتعزيز ثقافة الاختلاف وقبول الآخر يساهم في بناء مجتمع واعي يستفيد من تعدد الآراء بدل أن يخشاها. في الختام، تعتبر حرية التعبير حقا ضروريا لبقاء المجتمع الصحي والمتقدم، ولكنها تطلب مسؤولية ووعيا، لكي لا تساء استخدامها، ولكي تكون أداة للبناء إلى للهدم.